بعدما وصل إلى جدة عدل عن الذهاب إلى المدينة فله أن يحرم من جدة ولا شيء عليه وإذا ذهب إلى المدينة أصبح ميقاته ميقات أهل المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره فأهل المشرق وأهل نجد ميقاتهم السيل فلو جاءوا عن طريق المدينة أصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة لأن المرأة إذا مر بالميقات وهو يريد مكة فيجب عليه أن يحرم منه إذا مر بميقاته أو ميقات غيره لا يريد مكة وإنما يريد شيئا اخر فلا يلزمه الاحرام قل السائل نريد الاعتكاف في هذا اليوم ولكن هناك بعض اشكالات وهي الخروج للغسل خارج المسجد مع العلم بان حمامات المسجد بها مكان للغسل وكذلك الخروج لطبخ الطعام في الفندق وكذلك لغسل الملابس مع العلم بانه يمكن غسلها في المسجد إذا اعتكف راد المرء الاعتكاف فله شرعا الخروج لما لا بد له منه هذه بدون أن يشترطها مثلا اعتكف في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد ما هناك من يحضر له الطعام له أن يخرج ويتناول الطعام يريد أن يتوضا أو يغتسل يخرج إلى أماكن قضاء الحاجة والاغتسال والوضوء ويغتسل ويعود إلى المسجد هذه الأشياء الضرورية له يخرج لها ولا يحتاج اشتراط الأمور الأخرى غير الضرورية إذا اشترطها في اعتكافه فلا يخلو إن كانت تنافي الاعتكاف فلا يسوغ له ذلك وإن كانت لا تنافي الاعتكاف فله ذلك مثال ذلك يريد أن يعتكف ويخرج من الساعة ثمان صباحا مثلا إلى الساعة 12 ظهرا إلى دكانه للبيع والشراء هل يسوق له ذلك لا لأن البيع والشراء ينافي الاعتكاف القصد من الاعتكاف التفرغ للعبادة إذا كان مثلا يريد الاعتكاف ولا يستطيع أن ينام في المسجد مثلا نهارا إما لكونه ما يتمكن من النوم مع وجود الأصوات أو لا يسمح له بذلك والشرط في اعتكافه أن ينام في داره أو مكان إقامته ضحى فلا حرج عليه له ذلك اشترط مثلا الا يغتسل ولا يتوضا في دورات المياه العامه وانما يريد ان يذهب ليغتسل في داره فله ذلك لان هذه الامور لا تنافي الاعتكاف وقد يكون المرء في حاجه اليها اما للنوم او للاكل او للاغتسال او انه يستحي او ما يناسب لمثله ان يتوضا ويغتسل مثلا في الاماكن العامه فيريد ان يذهب الى مكانه مكان اقامته فيتوضا او يغتسل او ياكل الطعام او ينام يستريح ونحو ذلك فله هذا بالاشتراط يعني إذا اشترط هذا يقول السائل قدم من ليبيا ونوى العمرة وذهب إلى المدينة فمرض وأتى إلى مكة ولم يحرم ولم يؤدي مناسك العمرة فماذا عليه ما دام أنه جاء من ليبيا وفي نيته العمرة وذهب إلى المدينة ومرض وأتى مكة ولم يحرم ولم يؤدي مناسك العمرة فماذا عليه إن عدل عن العمرة نهائيا فلا شيء عليه إلا أنه يكون حرم نفسه وإن أراد أن يعتمر فنقول له يعود إلى ميقاته الذي هو الجحفة ويحرم منه ولا شيء عليه لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام فيعود إلى ميقاته ويحرم منه إذا تعذر عليه العودة إلى الميقات فيحرم من الحل يعني من التنعيم أو غيره ويكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام فإذا أحرم من دون الميقات فيكون عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع صام عشرة أيام بعد رمضان والصيام يسوغ في أي مكان صام في مكة أو خارج مكة سواء وأما الهدي فيكون لفقراء مكة يقول السائل في السعي بدينا بالمروه وانتهينا بالصفا جهلا منا فما هو الواجب علينا الان يقول بدا بالسعي بالمروه وانتهى بالصفا هذا ما تم سعيه الى الان واذا كان انتهى بالصفا وا الشوط الاخير زائد ثامن فلا باس عليه تكفيه السبعه الاولى مثلا اذا كان بدا بالمروه بدا بالمروه هذا الاول ما يحتسب ثم طاف من الصفا الى المروه ذهابا وايابا سبعه وانتهى بالصفا وقد كمل السبعه بين الصفا والمروه فلا باس عليه لكن إذا كان السابع هو الأول فالأول غير صحيح أو كان السابع هو الثامن الذي هو الذي أنهاه بالصفا فغير صحيح فلا بد أن تكون السبعة تبتدي بالصفة وتنتهي بالمروه صار قبلها أو بعدها شيء ما يؤثر لا بد أن تكون الأشواط بين الصفا والمروه سبعه مبدوءه بالصفا منتهيه بالمروه وما زاد بعد هذا فلا يؤثر ولا ينبغي للانسان ان يتجاهل مثل هذا بل عليه ان يسال ليعلم ما يجب عليه يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد بني على جانب مقبرة حيث تم ازاله بعض القبور وبني عليها المسجد ما يجوز ان يبنى المسجد في وسط المقبرة وبين القبور ولا تصح الصلاة فيه حين اذن لانه بني في المقبرة بخلاف ما إذا كان المسجد مبني أول ثم أدخل فيه قبر فيجب إخراج القبر والصلاة في المسجد صحيحة أما إذا كان المسجد نفسه بني على القبور فلا تصح الصلاة فيه يقول السائل رجل مريض هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر يحرم على المسلم أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف وإنما عليه إذا كان فيه مرض أن يعالج نفسه بالرقية أو بالأدوية المباحة الأدوية المباحة نعم يجوز له والرقية شفاء بإذن الله وأما أن يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال ليبين له ما هو مرضه وما سببه مثلا ليعطيه علاج لهذا فيحرم عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام من اتى ساحرا كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى أرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ما تقبل صلاة أربعين يوما لمجئ سواء صدق يعني إذا صدق فيكون أعظم إثما لكن إذا لم يصدق ما قبلت صلاته فليحذر المسلم ذلك وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعرفون عن طريق السحر أو الكهانة أو العرافة أو نحو ذلك هؤلاء دجالون وإنما ممكن أن يعالج عن طبيب سواء كان طبيبا بشهاداته وعلمه ودراسته أو طبيب شعبي مثلا بمعرفته لأعراض المرض مثلا ويعطيه العلاج المناسب يقول السائل يأتي احيانا في هذا الكتاب ذكر ابن عقيل فمن هو هو ابن عقيل صاحب الفنون من أئمة الحنابلة وليس هو كما قال السائل هو ابن عقيل شارح الفيه بن مالك رحمه الله لأن شارح الفيه بن مالك بن عقيل نحوي من أئمة نحاء اللغة وابن عقيل في الفقه هو صاحب الفنون كتاب الفنون كتاب عظيم وهو من ائمه الفقه الحنبلي يقول السائل عمي تزوج من امرأة تشتغل بالسحر والتفريق بين الأزواج فهل يجوز قطع الذهاب إليه في منزله يجب على المرء مناصحة من يتعاطى شيء من الحرام ومثل إذا كانت زوجة قريبك مثلا بإمكانك أن تنصح قريبك هذا عمك أو خالك أو ابن عمك إذا كانت زوجته تتعاطى هذا الشيء فتنصحه ليأخذ على يدها وليمنعها من الحرام فإذا لم تمتنع أو لم يقبل النصيحة فحينئذ تجوز المقاطعة لأن المقاطعة هذه في الله مقاطعة من أجل الله جل وعلا لأجل ما هم فيه من الكبيره من كبائر الذنوب والسحر قرنه الله جل وعلا بالشرك بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر فهي فالسحر وتعاطيه كبيره من كبائر الذنوب وقد يصل احيانا الى الكفر واحيانا يكون دون الكفر يقول كيفية الاشتراط عند الاعتكاف يعني تنوي بقلبك الاعتكاف وفي مبدأ مع النية تنوي أنك تنام في دارك مثلا أو تتوضا في دارك أو تأكل في دارك مع أنه يتيسر لك النوم والأكل وكذا دون دارك لكن تنوي هذا لأنك مثلا تستحي او يصعب عليك ان تتوضا في الما الما الاماكن العامه ونحو ذلك يقول السائل اديت العمره ولكن كنت في الطواف مغطي كتفي الايمن فهل علي شيء ليس عليك شيء لأن كشف الكتف الأيمن هذا يسمى الاطباع أن يجعل المرء وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر هذا يسمى الاطباع وهو سنة من سنن الطواف سنة من سنن الطواف اذا عمل هذا فحسن في اول طواف تقدم به الى مكة ليس في كل طواف مثلا دخلت مكة اول ما تطوف تطبع ثم كأنك اردت ان تطوف مرة اخرى ترفع الرداء الاطباع سنة في اول طواف تقدم به الى مكة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع كفار قريش على ان يرجع في الحديب من الحديبيه ولا يدخل مكه ويعود اليها عمره بعد سنه فلما جاء الموعد قال كفار قريش بعضهم لبعض يقدم عليكم اناس وهنتهم حمى يثرب يعنون المدينة يعني يقدم عليكم أناس هزالا ضعاف فأخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا في أرديتهم وأن يرملوا في طوافهم رمل الذي هو اسراء الخطى مع المقاربة فكفار قريش ارادوا ان ينظروا الى هؤلاء الهزالا الذين وهنتهم حمى يثرب فرأوهم مطبعين يرملون فقالوا قال بعضهم لبعض قلتم لنا يقدم عليكم اناس وهنتهم حمى يثرب والآن نرى أناس كالغزلان ما وهنتهم حما يثرب ولا فيهم أي ضرر فهذه وثم كانت سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في عمرة القضية بعد صلح الحديبية ف وبقيت سنة إلى الأبد بإذن الله فهو سنة من سنن الطواف الانطباع والرمل اذا اتى بهما المعتمر والحاج في طواف في اول طواف يقدم به فحسن واذا لم يأتي به فطوافه صحيح ولا شيء عليه يقول السائل ما حكم صلاه التسابيح صلاه التسابيح فيها حديث ليس بالقوي ولهذا لا يراها كثير من العلماء رحمهم الله ويقولون لنا غنيه في العبادات الثابته باحاديث صحيحه ولا ينبغي لنا ان نتعبد الله جل وعلا بأحاديث ضعيفة فديننا ثابت بأحاديث صحيحة معتمد يعتمد عليها فلا ينبغي لنا أن نأتي بصلاة التسابيح وغيرها من الصلوات التي لم تثبت بأحاديث صحيحة والمسلم له من النوافل والحمد لله ما فيه غنية عن أن عمل نوافل بأحاديث ليست قوية فمثلا السنن الرواتب عشر أو اثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الظهر أو اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه اذا قلنا ركعتان قبل الظهر عشر ركعات واذا قلنا اربع ركعات قبل الظهر صارت اثنتي عشرة ركعه هذه السنن الرواتب وصلاه الضحى وصلاه الوتر وقيام الليل واربع ركعات قبل العشر وغيرها من السنن والصلاه بين الاذان والاقامه وغيرها من سنن الصلاه ما يكفي عن ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحه فالذي لم يثبت باحاديث صحيحه لا ناخذ به وقد كره كثير من العلماء ان يقوم المرء بصلاه التسابيح وقال انها لم تثبت يقول السائل هل الزكاة المدفوعة في مصالح المساجد صحيحة لا لا يجوز للمرء أن يدفع الزكاة المفروضة في بناء المساجد أو تأثيث المساجد ونحو ذلك لأن الله جل وعلا بين مصارف الزكاة فلم يكل أمرها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بين مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قول ضعيف لبعض العلماء أن في سبيل الله يشمل المساجد وغيرها ولكن الجمهور والقول الصحيح أن المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار يقول السائل كنا قادمين من ليبيا والمشرف على الرحلة اخبرنا باننا سنذهب الى المدينه عند وص... بأننا سنذهب إلى المدينة وعند وصولنا الى جده اخبرنا باننا سنذهب الى مكه مباشره فاحرمنا من جده فهل علينا شيء ليس عليكم شيء ولله الحمد ما دام انكم ما احرمتم من ميقاتكم على نيه انكم اذا وصلتم الى جده تذهبون الى المدينه وتحرمون من ميقات اهل المدينه ثم لما وصلتم الى جده ما تيسر لكم الذهاب الى المدينه لامر ما فاحرمتم من جده فلا شيء عليكم وعمرتكم صحيحه ان شاء الله تقول السائلة توفي زوجي في يوم سبع وعشرين من شعبان فمتى أخرج من العدة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاته فالأشهر الهلالية مثلا رمضان وشوال وذي القعده وذي الحجه هذه أربعة أشهر سواء كانت تسع وعشرين يوم أو صارت ثلاثين يوما هذه اربعه اشهر ثم من 27 شعبان 27 و28 و29 شعبان مثلا و30 شعبان اربعه ايام ويكمل معها سته ايام من الشهر الاخير وتتم العده يعني تعد اربعه اشهر سواء كانت يعني اشهرها 29 يوم او 30 يوم سواء ما دامت هلاليه وتكمل العشرة الأيام من الأول والأخير يقول السائل ما حكم من يأخذ شيئا من المسجد الحرام كالأحذية وبعض الملابس وقد يكون يعرف بأن المتاع الذي أخذه بأن صاحبه قد ضل عنه أو نسيه ما يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا لأخيه أو لإخوانه المسلمين لا حذاء ولا ملابس ولا غيرها ولا يعتمد على ظن أن سترمى في مكان ما لا هذا عليه أن يظن أن صاحبها وضعها في هذا المكان وسيعود إليها فإذا عاد إليها ما وجدها ما يجوز لك أن تأخذها فيحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من مال لا يحل له الا بطيب خاطر منه اذا اعطاك اياه فحسن يقول السائل هل مرور المراه بين يدي المصلي في المسجد الحرام تبطل صلاته المرور بين يدي المصلي ما يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المرور بين يدي المصلي في مكة أو في المسجد الحرام وفي كلا الحالين لا يبطل الصلاة مرور المرأة ولا غيرها يقول السائل أريد أن أعتكف ولكن أريد أن أتصل بأهلي من الكبائن القريبة من الحرم لا حرج في هذا إذا اشترته ونويته عند اعتكافك لأن هذا لا ينافي الاعتكاف يقول السائل نحن في بلد تتعامل فيها البنوك بالربا وانشئ بنك اعلن أنه إسلامي واللائحة لائحة إسلامية ولن يحدد سعر ثابت للأرباح ولكن قيل عنه هذا ظاهرا ولكنه يتعامل بالربا باطنا فهل يجوز أن نودع دراهمنا عنده ما يجوز للمرء أن يقبل ما يقال بدون أن يتثبت إذا قالوا بنك إسلامي مثلا وهم يتعاملون بالمعاملات الربوية فليس بإسلامي وإن سموه وإن قيل بنك مثلا مصرفي ونحو ذلك وهم لا يتعاملون بالمعاملات الربوية فالتعامل معهم حسن وحلال فالتسمية لا تبيح ولا تحرم وانما على المرء ان ينظر الى الحقيقه والواقع ان كان يتعاملون بالربا ولو سموا انفسهم باي اسم فلا يجوز للمرء ان يتعامل معهم لان التعامل بالربا محرم واما اذا لم يتعاملوا بالربا ويتعاملون بالتجاره والبيع والشراء وما يقسم الله من ربح مثلا ياخذون منه نسبه ويعطون صاحب الدراهم نسبة من الربح فلا بأس بهذا يقول السائل عائلة جاءت من الرياض الى مكة بنية العمرة وبعد يومين ارادوا العمره فمن اين يحرمون اذا جاؤوا من الرياض بنيه العمره الى مكه وبعد يومين بعد ما وصلوا مكه يريدون العمره من اين يحرمون يجب عليهم ان يعودوا الى الميقات الذي مروا به فإن كانوا جاءوا من طريق السيل من طريق الطائف أو بالطائرة فيعودوا إلى السيل وأواد المحرم فيحرموا من هناك وإن كانوا جاءوا عن طريق المدينة فيعودوا إلى المدينة فعليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا به فإن تعذر عليهم العودة إلى الميقات الذي مروا به فيحرموا من الحل ويكون على كل شخص منهم بالغ هدي مقابل تجاوزها الميقات بدون إحرام وأما الصغير الذي لم يبلغ فلا